بسم الله الرحمن الرحيم هل أتا على الإنسان من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا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 لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودالية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تدليلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا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 وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا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 فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح حليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويدرون وراء